إنه مشغول قليلا إنها مشغولة إنه متعجل إنها متعجلة إنه جوعان إنها جوعانة إنه مريض إنها مريضة إنه سعيد إنها سعيدة مشغول متعجل جوعان مريض Said